وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البدز أعربتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يصفروا فبكم جانب البذز أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فَتُمِلُّوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البز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 وَإِن كادوا ليستنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذ ل أأَذَقنكَضيع فَحياتةِ وَضيع فَمَمِ ثمَُّ لا تَجد ثمَُّ لا تَجد لك عَن نَصِير